حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا. وَلَظَنُّ أَنَّهُمْ أُحيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ya ğuha insan, inna ma bıgyıkm ala anfusıkm metaa alhayatı dünya, metaa alhayatı dünya, thumma ilayna merjıgıkm falunabbiğıkm bıma kıntımtağmalıın. دنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها فازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها